اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا ا خ و ة الايمان قضيت على خير ص ل ا ة العشاء من هذه الرحاب ا ل ط ا ه ر ة رحاب مسجد ع م ر بن العاص ب م ج و ر ة واحد وعشرين ب م د ي ن ة خمسطاشر مايو ب م ح ا ف ظ ة حلوان وما زلنا الايمان ننقل لحضراتكم احتفال ا ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم بشهر الله المحرم و ه ج ر ة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مكه ة المدينة وفي هذه الليلة نستمع الى وفي ذ ه الى ل ل ل ي ة نستمع ك ل المدينه و ة مباركة من ا ق ا الشيخ ر ئ ح م و ابو الوفى ل ص ع د ي والى كلمة م الشيخ الشحات عزازي امام السيدة والى نفيسة مسجد ف من المجتهد الشيخ أ ح م د البشتيلي اخوه ا ل إ ي م ا ن ي ق و د جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا لقيتم ف ئ ة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إ ن الله مع الصابرين هذا ت و ج ي ه ا ل ق ر آ ن ي إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن جمع أ س ب ا ب النصر على ا ل أ ع د ا ء السبب ا ل أ و ل هو ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل فليس ا ل إ ي م ا ن مجرد ك ل م ة ينطق بها اللسان بل ا ل إ ي م ا ن ع ق ي د ة تستقر في النفس وتتركز في الطبع ويتلون بها سلوك المسلم في معاملته لربه ولنفسه وللناس أ ج م ع ي ن فلا ق ي م ة لقول في الاسلام إ س ل م قيمة فلا في لقول ل ا إ ما لم يعقله القلب ويصدقه العمل والسبب الثاني من أ س ب ا ب النصر هو الثبات والصمود عند اللقاء ولن يكون ثبات إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أ ن أ ت ر ك هذا الدين ما تركته ولكم تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أ ص ح ا ب ه من ا ل أ ذ ى في سبيل الله عز وجل حتى نصرهم الله والسبب الثالث والذي ذكرته ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ذكر الله عز وجل والذكر في ا ل إ س ل ا م لا يقتصر على القول باللسان بل هناك ذكر عملي وهو أ ن تذكر الله وتراقبه في عملك فتحسنه وتجوده و أ ن تعطي ا ل ص د ق ة للمحتاج وتواسي المهموم وتفرج كرب المكروب وتنصر المظلوم وتغيث الملهوف وتسعى في قضاء حوائج الناس و أ ن يكون لك إ س ه ا م في تقدم بلادك ورفعه ش أ ن إ س ل ا م ك فالتخلف العلمي ج ر ي م ة في حق ا ل إ س ل ا م فكل عمل أ خ ل ص ت فيه ا ل ن ي ة لله فهو ذكر لله عز وجل والسبب الرابع التقوى و ط ا ع ة الله ورسوله فالتقوى هي افضل ا ل ع د ة على العدو والمعاصي والذنوب اشد فتكا بالمسلمين من عدوهم لان المسلم انما ينصر ب ط ا ع ة الله ورسوله و م ع ص ي ة عدوه لله وان استوى المسلمون وغيرهم في ا ل م ع ص ي ة كان النصر للعدو ف ا س أ ل و ا الله العون على انفسكم كما ت س أ ل و ن ه النصر على عدوكم والسبب الخامس هو ا ل و ح د ة ونبذ ا ل ف ر ق ة ان التنازع والخلاف بين صفوف المسلمين يؤدي الى الضعف وذهاب ا ل ق و ة يقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولله ض ر الامام مالك حين وجد المسلمين في ا ل م د ي ن ة يختلفون على ص ل ا ة القيام وعدد ركعاتها امر باغلاق المسجد ولم يصل القيام وقال للناس قولته ا ل م ش ه و ر ة لان تجتمع ا ل ا م ة على ك ل م ة خير من اختلافها على س ن ة فعلينا بالوحده ا خ و ة الايمان والسبب السادس هو الصبر والصبر هو ق و ة التحمل لتحقيق النصر والحرص على الموت شهداء بدلا من العيش ادلاء واعلم اخي المؤمن ان الله معك وان الله مؤيدك وان الله ناصرك ان الله مع الصابرين يا امه مزقت ارحامها احن وفرق الجمع منها كل ملعون هلا س ت ب ع ت هدى المختار واجتمعت على المحبه ارواح الملايين عسى المهيمن بعد الياس يجمعنا ويصبح الامر بين الكاف والنون اخوه الايمان نستهل هذا اللقاء بايات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود ابو الوفا ا ل ص ع ي ب بالله ي الشيطان الرجيم اعوذ من ا ل ر ح م ن الرحيم هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 「できる」 No. Yeah. やっこい تبيل ا ل ل ه و ل ا ل ن ا في ل ب ي ل ا ل ل ه ف ب ا ل ا س ل ا ذ ا ب تقواب اجباءهم وجنودهم وظهورهم ه ذ ا ما ك ن ت م ل أ ن ف س ك م فذوقوا ما كنتم تكلذون عند اثنا ل ل ه ا عشر شهرا في كتاب الله ن يوم خلق السماوات والارض موسوعه النابلسي ل ك ا ل د ي ن ا ل ق م ي ه وقاتل المشركين كافه كما يقاتلونكم كاملا انما المسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا ز ي ا د ة في الكفر يضل به الذين ك ف و ا ميل لله اثناء قلتم إ ل ى الارض اربتم بالحياه ل ل ا ل ت و ر محمد ر ل ن ا ل س قوما غيركم ولا تضروا شيئا إ ل ا تنصروه فقد نصره الله لك فرسان يثنين الهما في الغار ان يقول لصاحبه ل ا ل د ك ت ر ا ل ن ي ف ن ا ت أ ذ ن إ ل ا الله معنا ف أ ن ز ل الله سكينته عليه وايده وايده بجلود لم تروها وجعلك كلمه الذي لك فرس و ا ا ل فلى وكلمه الله هي ثاني اثنين الاما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معنا وقلب سكينته عليه وايده أ بجنود لم تروها وجعلك لمه الذي لك فرس و ا ا ل فل وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله